والَّذ أَنْزَرَ لَيكَ الكتابَ مِنْهُ آيات محكمٌهُ أُم الكتابابهُ أُم الكتاب وَأُخَر مُتشالِهات فَأَََّّذنَ في قُلوبِهِمْ زَيْغُ فَتبعون ماَا تشابََ من فتَّبعون ماَا تشابََ منِنْهُ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارُ كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بآياتنا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 لهم راي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبره لاول ابصار زين للناس حب الشووات من النساء والبنين والقناطير المقطره من الذهب والفضه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 ج الليلى ف النَّهارِ وَتُج النَّها رف الألِ وَوتُخرج الحّ من الميتِ وتُخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحيّ وَوترزقم تشاء بغير حساب لا ييتخِذ المُمنون الكافِرين أويا أمدون المؤمننين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير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 وما عملت من سوء ان تود له ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف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 يكفيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع ابناءنا انا وابناءكم ونساء انا ونساءكم وأنفسنا, وانفسنا وانفسكم ثم نبتئ فنجعل لعنه الله على الكاذبين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 إذ أأَخَدَ اللهَّهُ م سَاقَ النَّبيينَ لَمَا آتَيتُكُم منِن كتابَابِ وَحكْمَ ثمُ جَ أَكُم رَرسُول مصدَدِّقُ لِمَا معكُم تُؤمنِن بِهِ وَلَ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 وَماَا تُمْ فِقُمِ شَيئٍ فَإِنَّ اللهََّ بِهِ عَم كلُلُّ الطَّامِكَ نَحلَّ الِّبَنِي إِسْرلَ إِللاا مَا حَرَّمَ إسْرائِلُ على نَفْسِهِ مِنْ قَابل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 وَذكُرون عممَّتَ اللهَِّ عَلَكُمْ مِذكُتُم عَد أَمْ فَأَلَّ فَبَينَ قُلوا بِكُم فَأَصَْحتُم فَأَصَحتُم بِنعممَتِهِ إخواوان وَكُنتُم على شَفَا خُفْرَة مِنَ النَّارِ فَأَنْ قَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيين الله لَم آياتاتِهِ لَعََّكُم تحتدون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 إِذهمَم نَّ الطاءِ فَتَانِ مِنْكُم أَنْ تَفْشَل وَلَّهُ وَلهُمَا وَوعلَ اللهَّه فَلةَ وَكرِمُؤمنِون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 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين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 أفإما مات أو قتل ان قلمتم على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 وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَيٍّ مِّنَ النَّبِيِّينَ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ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 اِتَّصِلُوا وَلا تَلْوُنُوا على أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم رَبُّكُمْ بِغَمٍّ لَّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لهم الى ضربوا في الارض او كانوا غزا او كانوا غزا لو كانوا عبدا ما ماتوا وما فِي ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما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 وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لْتَفْعَلُوا فَإِنْ فَعَلُوا فَإِنَّمَا يَفْعَلُونَ بِمَا اتَّقَوْا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَإِنَّا نُقَاتِلُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم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 الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان حتى ياتينا بقربان تاكله النار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 كل نفس غائقه الموت كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز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 وإذا أخذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون.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 وقعتوا وقتلوا لا اكفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب